يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا كأنت علام الغيوب انك انت الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أن يكتك بالروح الكدس تكلم الناس أذكر نعمتي عليك وعلى تكبر روح الكدس تكلم الناس تكلم الناس في المهد وكهلا تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب دورات والانجيل واذ عن لم تسالك كتابا وان حكمت تخلق من الطين كهيئته طير بإذني فتنفق فيها فتكون طيرا بإذني وإن تخرق من الطين كهيئة طير بإذني فتنفق فيها فتكون طيرا وتبرئ الاكمها والابرص باذن وتبرئ الاكمها والابرص باذن واذ تخرج الموتى باذن واذ تخرج الموتى باذن واذ تكفف بني رَائِلَ عَنكَ إِذْ تَغْضَبُ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَإِذْ كَذَّبْتُمْ بَنِي إِسْرَائِيلَ رَائِلَ عَنكَ إِذْ تَهُونُ بِالْبَيِّنَاتِ فقال كفر. فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا فحر مبين فقال الذين كفروا منهم إن وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي نَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اطيع ربك اذ قال الحوال جون يا ليس بدنا رب هل يستطيع ربك هل ينزل علينا ماءدا من السماء تَقُمُّهَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قَالَتْ تَقُمُّهَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قَالُوا نُرِيدُ أَن نَّتُلَ أن تأكل منها وتطمئن نخلونا ونعلم ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها yeah